ولذا فانت من خلق السماوات وليس الله محمد صلى الله عليه يا صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى عبادات بمروفة ومخلوقة ناية تكرون كس نوو بل بنيات درجة رب العالمين بكاشرين كواسط در رب العالمين ده. جا خودت بشتبه عن الله عليه وسلم يا محمد ولا إن سألتهم هكذا بسير مشركات كربو او مشركات مكيه او عبادة صنامات كري من خلق السماوات والأرض كي عثمان وعد شاكرين لا يقولن الله لبشن رب العالمين يشاكرين الله هي يشاكرين ومشركة ودودة وآهات الدداش رب العالمية قلت أمن يملك السمع والأبصارة ومن يخرج الحية من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يعني كي ونيا تشاب وكي تشكلين ودائنا ملوغي ودستوي دانا كي اجتاك انت تداري ونيا المخلوقك صاخ وكي هلكي المليشك تداري وبالعكسيش ونيا كي اجتاك صاخ لك مريدين تداري وكي جلوك الهلكي تداري وهل هو من يك أو معنى ديشة تاني ومن يدبر الأمرا كي في محل قطانة شو لدوانا وفيدني هميرة بذبات فسيقولون الله مشركها ما شو ده مش الله يعني وإمام قد يهبوا أما احتوت بون بع كان ودورانات كان وبرانات كان وتمان عبدهم إلا لوقاربون إلى الله زلفا كم عبوات ونات كان ده شو لمن يزكي خديك ورب العالمين في عنبر هنا نخالد ذي هدينه هني لا في <تصفيق> نذكي نهدي. لا بقوم رفيتي <تصفيق> يا. أبقوم رفيتي العالمين يا. وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وجيب دعوة الداع إذا دعاني رب العالمين نذكي ملوبي. لو تحجشوا أصلاً يا أز دل جلك نذكيم من هاي لهاي أزت بينهم قواتهم وشيانهم وقدرات رب العالمين. الهمان نذك ترى بملوبي. قل أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قل ايهو تابعاً الله وسلم بيجي بيجا مشرقة أَفَرَأَيْتُمْ يعني أَخْبِرُونِ يعني بيجنا من مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني او صنموا او داروا برهم كعباداتي لاتكنوا ممكننا واسطا بجلي رب العالمين ممكن اشريك ضر يعني نخوش يا مصيبة فقير يا عاجز يا خمن بقاعدونا هل نخوشك؟ إذا خديبو من إينا نخوشكم مصيبة تفقيدي أبو من إينا هل هنك كاشفات ضره أو صنمتهن أو خديتهن أو يمكن يا خديت جرب على ميدا أو يمكن يا شري جرب على ميدا في مصيبة وفي نخوش وفي فقدي سر في كسرى طبعًا يعني هل هن كاشفات ظره؟ يعني نشن؟ أبستيفا ما بوشيا؟ ما يعني نشن؟ نشن؟ ما دم رب العالمين يبومرو فيشتك إينال مصيبتك وإنهوشة الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما دم هو يا تقدّحهز بس كيف تذكره؟ بس رب العالمين يبي تذكره. ما دم هو يا تقدّحهز بس رب العالمي يبي تذكره. وكيم رواي كي دارك قفل كربيت وكليل في بيت وبيشت داخل كي ونيا كليل لاف من. كاسناش ده يدير كي بقى الدواء. إلا بياللاري من أصغر كم؟ أسكيرب ده مابته. إنه خلاص ونيا جامعيس صبراء بيشت ناولاز جتر زامد. شو ماله اللي الدید بهش دویده بودم درکیف کردم. اندام خوب داشت کیلی اف من. میوه کسنش درکیف کردم. از ناداماف کسنش این نه توی بیالالیمن چپ کی، بیالالیمن دخوازه من کی. نگاه کیلی رو درکیم افتاد و دید کی کووید درکیف کرده چه نوبی پنیه که اندام نیا وشته کی اشکراه یا خانی ویا ملکی ویا همشته کی ویا یه کسی چه دیپچه نوبی. به بیشیتی شونی تو هرکه کوادی بی این رب العالمين يقول كما إن أرادني الله بضر هكذا رب العالمين مصيبتك ونحوشيك وفاقيريك ومرو بي نبسي هل هن كاشفات ضره أو نشن في مصيبت السلم القراءة أبس السلم القراءة بس بس رب العالمين أو أرادني برحمة هن هكذا العالمين رحمة بعملو بك بيا باشيك بيا برفريب بيا صحة ده مال ده خوشي هل هم ممسكات رحمته؟ او دي شن رب العالمين في مربي فجرن ونكا نبغ في بي مربي بير؟ او عن نشن؟ او ايش نشن؟ هذا ارويك بي حديثة يا وبي عن صلى الله عليه وسلم كي عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وكذاك هم ممروف خرضر بن كفايداتي بجهنة نو جهينات إلا كخده بتنميسيبي كخده بتنميسيبي دهات أن الأمة لو اجتمعت لأن يضروك بشيء هكذا ليس خربة بأنكو خرابيك وزررك بجينتا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك إلا كخده بتنميسيبي كخده بتنميسيبي ده بتهات إيراج دائميكو أو صنم خب اون واسه خوش بودی نه، نه واسه نه ما فعالیتی دیگه بودی، نه بودی امنه، اونها نشون فایده گهی نمی‌نداشند، زرای گهی نمی‌آمد. اما اوله چراگر؟ رب اعلامیه ده فایده گهی دارم و سبب سبب وانه. حالا هنگا شیفت و ضرره. و دام چه دس وادانیه؟ نه، اونها نباید بید فایده گهی نمی‌آد و نباید بید زرای سرخوراگن. اما مستحقی مس مستحقی عیب وادتی نی نه نه مساحت عیب واد بوانه تکرار ناشن فایده کی بگه نخو هاتو بگه نه کدی و ناشن ضعیف که سرخولادن هاتو سرخ اکدی دادن یعنی اوه چه دسی دنیا؟ اوه چه دسی دنیا؟ ایکر نبود کسانیه ک عیب واده غیر رابع عالمی نیکرد عیب واده صنم بود و عفی عصریله نه عصری بیشینه که بجای وقتی أيكي الدكتورا يعني الطبيبة إنها شهادة كلية قبها يقول القرآن في درجة قبل أنت يا شيء أي فيش كفته علمية هي الدنيا هذا إنها شيء تا وقتها مسألة بو مسألة ديني وإنها عبادة صنم أذكر شيء تا وجه معبد أو أو معبدها هي جكا صنم تواشنا جرسك أي جرسك اللي دزت بو جرس اللي ده إيه يوته ده وشي جرس المعبد بتليه ده بده او گم خودش یاکه بشه که خالق دیو دچگاه دیگه باهت لیکن نیو آوا و شورازه خوب و آوا و خلالم خوب و پیشکفتن خوب نیو آب دب آب دولت ات نکه عالم نیم بشه آوا پیشکفتی نه ویدونه ویدونه ویدونه آوا آخره وا نیه آخره وا تو اریشی بحث داشت که دیشیار کم ازش نیعنی آخودش یاچی باهت ات نکه نیم استیا نیو بالخونیه ولكن يقولون <تصفيق> ان يكون هناك اشياء من هذا العمل هو يكون هناك اشياء من هذا العمل هو هناك اشياء من هذا العمل هو هناك اشياء من من هذا العمل هذا العمل هو هناك اشياء من هذا العمل هو هناك اشياء من هذا هو هناك اشياء من هذا العمل هو هناك اشياء من هذا العمل هو هناك اشياء من منی حاشیه دنیا، اول از همه یا فکر را خود و اندیکاتور مسئله. منی همه عقلی خو، همه شارژهای خو، علمی خو ای چی دنیا جرأت ندارد با دخواه شیر کنیم داد چیله کنیم. نیاد چی و نقصی لب کنیم دوام گر مهابی. اما وقتی پیغمبری صلی الله و علیه و اف مشکه، هو اما عقلی وابو. وی نکاش شوند برند ربع عالمین. بحثی وقت بیش از اینهم ایلاک الانعام است وقتی حیوانان هیچ مبادله نیست حیوانا. چون گام مروی عاقل ها به دنیا عبادت داره که او برکتی و مخلوقه کی نکت که چوبه چه نبین؟ نه عبادت ایکی دکه که مروی فایده دستیده های تو. و شش زرر سر مروی را کت. وابه فایده دستیده های تو. و شش فایده یکی این تمروی. شش زرر سر مروی را بس کیا؟ بس ربنا عالمین تنیم. مادام هیه تو عبادت بیبته نبید که. مادام اوناشن زرر که يعني نه یعنی ناخوشه که مصیبتا گسل میذارن که نه شنفای دکی بگه نمیلوبی چو چجداست وادانیه و نه یعنی اول اهل عبادتش نیا عباد نبودن نباید کردن اول عبادت نباید کردن بس کیه بس رب العالمين تنها ما دام هم چجداست ویده هم خلاص یک هم مباشره بهش کی؟ و گال ربو کمدعویی رب انگو و نیا دشت انگو عبادتی تنبكن و دعوای دخا زم فلا تدعو مع الله احدا چجداست وادانیه رب العالمين قد كسر شنا ده ده سده وما لهم فيه ما من شركين وما له منهم من ظهيري رب العالمين نا شو شريك العالمين عرض في ملك عرض عثمانه ونا رب العالمين شو شو رب العالمين كتو رب العالمين رب العالمين في عثمان في عثمان هم أو تصرفه إذا تكرتنا، ما يعني ما بيجن من خلقهم لا الله، واكر بيجن كين شيء كن هذا بيجن رب العالمين، كبارنا يتبخواي العالمين، هو بهيا، إذا أف صنامت، شو مستحق عبادتيني، أف ملوفة و أف مخلوخة كسي مستحق عبادتيني، يا عباد تكال أميها مجلسي دا وإذا فايدات جهن تمر بي وزرار يسر كل بي الله بل هندي خده بو تبيغنبلي صلى الله عليه وسلم ديمائيك وفي آتي كتوى محمد صلى الله عليه وسلم تبي جواب بي الله بجراب عمين بسمنا منا بس عبادتي بو خده و آبایی با آبایی که حق و رئیس راسته. و از بس پشت آخوب خدا گرم کنم. چون من ایمان و باوری هایی که کسی دیت چو دستی دا دانیا و کسی چو پیچ نبید. ایلا خدا نبید. به هنده میشه پشت بس ویا گرم علیه عليهِيَ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. آو کسی حسکت ملوک حسکت پشت پشت وانه که بید و حسکت پشت کپواده بید. حسکت یک حاوی کاری آبید کرد. حسکت یک میل نخوشی حس كد احمد ورو صح كدكي هما قواته را وك هما ماصره وي كتبت بس كي عليه وحده يتوكل المتوكلون يعني بس رب العالمين يخود توكلهم رب العالمين يد نوب تشمرو واو ك مخلوقا چن درجه ويا بلن بيد مالو توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ورحمة الله إمان دارا دعوه بكشته خوب خديم تنهي يرمكن فهنا قم بطا وكل أخو يخز سريك دي وشته خوب ايك دي دعوه بكشته نينه إمان دارنينه ويقول إنه إمان المروفی ده كم بده إمان عليه يتوكلوا المتوكلون يعني هذا الوكسي حس كره بشته فاناك بيت هذا الوكسي حس كره تی بخش دخو بس رب العالمین تا وکلایی سرب العالمینی بید هربکی به عنبری صلی الله و علیه و سلم هربکی صحابت به عنبری صلی الله و علیه و سلم مروی و سبب آدکار این، او تا وکلایی سرکیه، شده وی بیا کیگرما، شده وی رب العالمینی گرما. چجورا صحنه که توییای، درام باریکیا، اوکینیا، اوچیا، اوچنیا چجورا صحنه که داره هم مشهوره دخو که چه کرد مني هكذا جهاد بتو يدخل كفر الشاريب كذا مني اشتاحوه رب العالمين جرمت قوة رب, رب العالمين و hurricanes رب العالمين دكذا نب قوةه ونب hurricanes ونب سا زياده يأخد كذا عبادته رب العالمين بكت هرب اشتويه رب العالمين كذا جازاني ن shade عبادة خديت كاتو ن shade خود شيطاني وخرابي وشيطاني ديكة. أما في وقت مروا بنيت ونجمروا فيكي إيماندار بنيت. في عبادته خديت كاتو يلجن حاديث كاتو. أما هموب شتا ونجمروا كيابو في كسي. يا رب العالمين عليه يتوكل المتوكلون جاء كملوا في اشتا خود خيرم كروا توكلا مروا في رب العالمين بوقل حسب الله. إنك رب العالمين. اجده هموب شتا مروا في نجموا بعد. وتشجرا. رب العالمين موليد بردنا هندي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رب العالمين دفاع الإيمان دارتك. خدي بو تبيان برسال الله أصلا في بديارك. وقومي أقول. وبو مشكاة بديارك. كا بو فادري لنا بيجا. وياك القرآن وبيجا. عقلا بديارك. حمشك ده سراب العالميدا. ما دم هك خدي بو مصيبةك إنها كس نشهد. في مصيبة السرقة إن لا خدي النبي. وما دم رب العامين باشيك وبرفرق وخوشيك اينا كس نشد وخوشي وفه برفرق ونكد جهي تواكسانه يعني هموه دست رب العامين تبع عبادت بو خود ابتنه بتکن هكا بشتبه اندي همه وشهونه داتا و ایمان نه اینا بشتبه واده اینا نهما باوری نه اینا كل یا قومی خودت بشتبه انبالي صحان الله وسلم بجه اي قوم من فهي رجدا رب العالمين بشتبه عن الله عليه وسلم بجه قومي اخو يا قومي هر رب العالمين نقوله نقوله بجه غري كافرت مرعين من من على مكانتكم ما قرآن ، حديث ، عقل ، همهماً ، همهماً همهماً همهماً بجه بهمه عمله بكانوك و وشوله بكانوك على مكانتكم ، يعني على طريقتكم همهماً همهماً بكو هل بجاتي ، كاريكوه چيه ريكوه شركيه هر وقت ايات بيهنوك اجداد اياتاً رب ما قلت ايه رب عاميني قلت اعملوا ما شئتم انوجد كيف اخونا دنياي 400 كلمه وكري او انوجد مخيرا او زاد كيف اخونا شب كان واقف اما اوه كان ياتي يا بس قلت له انت اعملوا على مكانتكم هونك سريت سر شركه اخو عملي كان دام هو جازيننا حقي عامل واجد عملي بديني اخوكم موتوحيد اخوكم عبادي بخدمتني كان هاروكي لكم دينكم وليا ديني هل أف... تشهر هاروكي به المعنى هذا قل يا قوم يعملوا على مكانتكم يعني هونك عملي كان ساريك أخو سر شرك أخو إني عامل أجد عملكم بالتوحيد وعبادة رب العالميني تلكم فسوف تعلمون هذا جيرا بوجبه الظانا يعني رب العالميني لدك فسوف تعلمون جيرا بوجبه الظانا كونك يدخلت بون ونصر باطلي بون ونصر حقينا بون ولكن يجب ان يكون هناك مثل هذا المثل هو يجب ان يكون هناك مثل هذا المثل هو يجب ان يكون هناك هذا المثل هو هذا المثل هو دجیر پوچ و بینی که دچپ سرتیه تو دچپ تیه. و این در پامیش بوده فسوف تعلمون دجیر پوچ دزان کانگرد خالدند. دزان فسوف تعلمون منی آتیه عذاب نقضیه. دزان که عذاب دبوهی نیاودی و سر شورکت. و در این رازید کردند. اولین عید عبادت خدا ولكن هذا هو عباية إكاديتين قال رب العالمين وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ لجي رب واجبا ظاناً لكي او عذاب بوته وهو عذاب بكار ببين بي غزير كرون ببين بي سرشور كرون هر وكي الدنيا هذا رب العالمين هم مشركة بمكة هم مشركة كرون همه غزير كرون همه واتنا كشتون واتنا يكسير كرون دستي بصر معنا دا ونوكاش وجي رب <سؤال> عم مو رب العالمين او كسائر شركيب كده وكفريب كده إلا رب العالمين الدنيا علا دشريكه هنا رزقك. <سؤال> ومرف ونيا شو جا ربلا سرنا تبكي عند صلاة سيد هبيد نعم روفيت بن رب العالمين سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه رب قالك هي قل كدولة ما أنت أما رب العالمين شيء كذي يرزق كذي نفسه ودا وناق قال من أخذ أي شيء هي هاي هي رزق <صدق> كلا كم هذي يبي أمري رب العالمين كتو أخرى ويحل عليه عذاب مقيم بركان دير رجقي ما أبدا ويحل عليه عذاب مقيم يعني وينزل عليه و دي سرميدو هيتا خواري و دي اشتناف عذابك هتا هتا ايدا شرجا قياماتي ها رب العامين بحس مشركة و كافرة و ها بأيكيد كده شريك رب العالميني دنياه دا دي رب العامين باكس انا رزيركت و دي سرشوركت و يحلو عليه عذاب مقيم و دي بسرميدو هيتا خوار رجا قياماتيش عذابك هتا هتا ايد شو كاملو غير ظاند خده حقاو آبی عرض عثمان تشکینو، آبی امت تشکینو. اول شلوها ما رایفت باتو. و بیشتر آبی تعبوتش تا کدیب کرد. نیا فهند خلاص. همش تعبوتی هات یادیار کنن. همش تاکذانیت. هر آدنا خولادان، آبی خولادت به حقیه. یه خولادت به چیه؟ به علمه. و یادی هوا ی نفس خودش، یادی حقیق ناشید. بله اند رضاعی و توانای زرایی جم دنیا دا و یحلو علی عذاب مقيم. و رجع قیامتش عذاب که هت بسر و دهد